إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِ3000 مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ يَأْكُم أَن يُؤْمِدَكُم رَبُّكُم بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنزِلين بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَا وقُمْ مِنْ فَوَرِهِمْ ها يَمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين وما جعلهم الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم لِيُقَطَّعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يُكَبِّتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ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 يُفِضُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَا قوله الربا اضاع فمضاعف واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ